وأنه تعالى جد رَبِّنَا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا كَانَ كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ مِنْ الْجِنَّةِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا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 أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ نُعْجِزْهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا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 كَتَحَرَّرُوا رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ ضَلَالًا ويسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادورا 126. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد, ولن أجد من دونه ملتحدا 127. بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله وَمَْ يَعْس اللَّ وَرسونَهُ فَإَِّ نَهَُا رَجَفًامْن خَالدينَ فيِي خ أَدَدَ حتىَ إِذَا رَأم يعددونَ فَسَيعلَمونَ منَنْ أَبْفُونَ صِر فسَيلَمونَ مَنْ أَضافونَ صِرَ وَطَلُّ عَدَد قُل انَّ الدَّرِيَّ قَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا